ثمَُّ كَاقِبَةَ نذينَ أَسَُ الص آن كَذَّبُ بِآياتَّ أَنْ كَذَّبُ بِآيات اللهِ وَكَانوا بِهَا يَْتَهْزعون الله يَببدأَاءُ الْخَلْقَسَُّ يُعيدُ ثمَُّ, ثم إلَ تُر جَعون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 فَأَمَّ الذينَ آممَنُوا وَعمِنُ الصَّالِحَاتِ فَهُم فِي رَوْضَةِ يُحْمَرُون وَأََّا الذيينكَ فَرُوَكَ الذَبُوا بِآياتنَ وَلِقَا إِآخَِةِ فَعُولَاائِكَ فِي العذاَابِ مُحظَرُون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 وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِرَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ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 وَمِنْ آياتتيِ أَ تَقُمَ السَّماء وَالأَرْرضُ بِأَمْرِ سَُّ إذاَا دَعَكُمْ دَعوَطَ مِنَ الأأَرض إذاَا أَن تُمْ تَخُرجُون وَلَهُ مَ فيِي السَّموَاتِ وَالْأَرضِ كُلُّ لَهُ قَونتُ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَثَلُ الْأَغْنَامِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۚ قَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ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 كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِ مِنَ أضل اللَّهِ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا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 ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّن رَّحْمَةٍ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ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 لِيَجُنْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ خَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِي وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوا بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وَكَانَ حَبًّا عَلَنَا نَوصْرٌ مُؤمنِنين اللهَّهُ الذي يُرسِلُ الاحفَةُ ثرُ صَحابًا فَيَبَ صُطُ فيِي السَّمِكَيفَ يَشابُ وَيَجْعَلُوكِسَفَ وَيجَعَُوكِسَفَ فَتَرَ وَدَنْ ق يَخْرُجُ مِنْ خلالِلَالِه فَإِذَا أَصَابَ بي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِي إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فَأُنْذِرُوا إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوا مصفرا لظلوا من بعده يدفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين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 وَلا قَادِر ضََابنَد النَّاسِ فيِي هذا القُرآن مِن كلُلِّ مَسَد وَل إ جِتَون بِآيَةِ لا يَقولًُاَّذينَ كَفَوا إأَنتُم إن إَِّا مُبطنون كَذَلِكَ يَطُبَع اللَّ عَلى قُلُ بِالَّذينَ لا يَعلمُون لاصبِر إ وَعددَ الله حَبّ وَلَا يْتَخفًاكَ الذيينَ لا يوقنون